بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أُنذِرَ آباؤهم فهم غافلون لقد حقَّد القول على أَكْثَرِهِمْ فهم لا يؤمنون إِنَّا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إِلَى الأذقان فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن رحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضّب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فكذبوهما فعزّزنا بثالثٍ فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه الرحمن بضر لا تغني, عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ولاد مبين إني إذا آمنت بربكم فاسمعون إلى دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء, من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون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 وإذا قيل لهم مِمَّا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أمعب من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم, إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون مدى هذا الوعد إِنْ كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أغل منكم جبلا كثير أفلم تكونوا تعقبون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم, وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبروا ney kusse ve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 يريدوا أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا